بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لماذا تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله هو الثور الرحيم قد فرض الله لكم تحله أيمانكم اللههُ مَولكُم وَهُو العمُ الحَكم وَإِذْ أَسَر ن بِجّ إ بَعضِ أَزْواجِهِ حَديسَ فَلَمَّا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 الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمة مؤمنة قانة تائب عَابِدَاتٍ سائحة ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قوم سَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا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 عسى ربكم أن يكثر عنكم سيئاتكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله آمنوا معه نورهم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَوْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. يا أيها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 كانت تحت عبدي من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يُن عنهما من الله شيئا قيل دخلنا رماد داخل إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فمرّي مَبْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرُجَاهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا بَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ